ولقاؤهم نظرة وسورة ويزاهون بما صبروا جنته وحريرا متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها لا يرون فِيهَا شمسا ولا زم هريرا عَلَيْهِمْ عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وَيَطُوفُ عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منكورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوه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 تصبِّل حُكم رَبِّكَ ولا تُطعَ منهم آتِماً أو كفُوراً وذكُر اسم رَبِّكَ بُكرَته وأصِيلاً ومن اللَّيلِ فَسجُدَ له وسبِّحُ ليلاً طويلة إنَّ هَؤُلَاءِ يُحبُّونَ العاجِلةَ ويذَرونَ ويذَرونَ وراءَهم يوماً ثقيلا